السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا له ع ل ا ق ة ب د ر س كنت أ ر د ت التنبيه عليه لكني اجلت إ ل ى هذا اليوم أ ن بعض الناس إ ذ ا تسوك يبقى في فمه أ ث ر من السواك كسر ولا شيء نعم فيقوم بالقائها في المسجد وبعض الناس بقايا الطعام ل ت تبقى في فمه واناس ما يتساقط من شعره المقصود أ ن هذه ا ل أ م و ر مسائلها لا تنحصر مسائلها لا تنحصر وكل ما يستقذر ممنوع ولا يتقيد ذلك بالنجس ل أ ن ن خ ا م ه و ا ل ن خ ا ء ط ا ه ر ة ومع ذلك خطيئه فكل ما كان في معناها يدخل في حكمها المطلوب أ ن تنظف المساجد و ت ط ي ر وقد نص أ ه ل العلم في كتاب الاعتكاف وفي باب الاعتكاف من كتب الفقه أ ن تصان المساجد عن هذه ا ل أ ش ي ا ء حتى ما يتساقط من شعر ولو يسير تقليم ا ل أ ظ ا ف ر 「さあさあさあさあさあさあさあさあ و أ غ ف ر للحاضرين يا ذا الجلال والاكرام قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبله حدثني يحيى عن مالك عن عبد, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال بينما الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قد انزل عليه ا ل ل ي ل ة ق ر آ ن وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قدم المدينه سته عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت ا ل ق ب ل ة قبل بدر بشهرين حدثني عن مالك عن نافع انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بين المشرق والمغرب ق ب ل ة إ ذ ا توجه قبل البيت يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ا ما ب القبلة جاء في أ ن ذكر كل هذه ا ل ق ب ل ة فهي متجه المصلين أ ش ر ف الجهات قبل البيت تصانع ن ما يستقذر من و س ا ط وغيره ذكر ما جاء فيها وما يتعلق بها من أ ح ك ا م استقبال ا ل ق ب ل ة شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة عند أ ه ل العلم شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة لا تصح ا ل ص ل ا ة بدونها والمراد بذلك ا ل ف ر ي ض ة أ م ا ا ل ن ا ف ل ة فتصح ا ل غير القيمه حيثما توجهت به راحلته تصح يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عدوي أ و ل ا ه م ا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال بينما الناس بقباء في ص ل ا ة الصبح بينما أ ص ل ه ا بين زيدت عليها ماء بينما الناس بقباء بالمد والتذكير والصرف على ا ل أ ش ه ر فتقول ب ق ب ا ئ ن بالمد ا ل ق ب ا ئ ن والتذكير والصرف في ص ل ا ة الصبح في ص ل ا ة الصبح وفي حديث البراء في الصحيحين أ ن ه م كانوا في ص ل ا ة العصر أ ن ه م كانوا في ص ل ا ة العصر لكن لم يبين المكان فحمل على أ ن أ ه ل القبى كانوا في ص ل ا ة الصبح و ب ن ح ا ر ث ة الذين جاءهم عباد بن بشر يخبرهم كانوا في ص ل ا ة ا ل ع ص ر ت أ خ ر إ خ ب ا ر أ ه ل القبى لبعدهم عن مسجده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتقدم إ خ ب ا ر بني ح ا ر ث ة لقربهم منهم ل أ ن ه م داخل ا ل م د ي ن ة كانوا في ص ل ا ة الصبح ف أ ت ا ه م آ ت لم يسم و إ ن زعم بعضهم أ ن ه أ ب ا د بن بشر الذي أ خ ب ر بني حارث لكن لم يسم في شيء من طرق الحديث لم يسم إ ذ جاءهم آ ت فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ا لذه ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن في كل ل ي ل ة ينزل عليه في كثير من الليالي ينزل عليه ا ل ق ر آ ن لكن المراد به ا ل ق ر آ ن الذي يخص تحويل ا ل ق ب ل ة تحويل ا ل ق ب ل ة من بيت المقدس إ ل ى ج ه ة ا ل ك ع ب ة وقد أ م ر أ ن يستقبل ا ل ك ع ب ة فاستقبلوها في ر و ا ي ة فاستقبلوها يعني ضبطت هكذا و ه ك فاستقبلوها أ م ر أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يستقبل فولي وجهه جدر الناس بالحرام و ا ل أ م ر له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ل أ م ت ه فاستقبلوها او فاستقبلوها امتثلوا هذا ا ل أ م ر ل أ ن ا ل أ ص ل أ ن الدين للجميع و ا ل أ ص ل ا ل ا ق ت د ا ء و ا ل ا ع ت س ا ء به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما دام أ م ر ان يستقبل ا ل ك ع ب ة ف أ م ت ه في حكمه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ م ر ان يستقبل الكعبه ة و و س ت ق ب ل ا و كانت وجوهم الى الشامه الى بيت المقدس على ا ل ق ب ل ة ا ل أ و ل ى فاستداروا إ ل ى ا ل ك ع ب ة أ ي تحولوا إ ل ى ج ه ة ا ل ك ع ب ة و هم في صلاتها هم في صلاتها صلوا بعد ا ل ص ل ا ة إ ل ى ج ه ة بيت المقدس ثم أ ت م و ه ا فاستداروا إ ل ى ج ه ة الكعبه فدل على أ ن الناسخ انما يلزم العمل به من بلوغه من بلوغه لا من نزوله لا من نزوله ولذا لم يؤمروا ب ا ل إ ع ا د ه على إ ع ا د ة هذه ا ل ص ل ا ة ولا ما تقدم من الصلوات قبلها العشاء وقبلها المغرب وقبلها العصر بعد التحويل وهم يصلون إ ل ى بيت ا ل م خ ل س فدل على يعمل بالمنسوخ حتى يبلغ الناس وكذلك العام يعمل به حتى يبلغ المخصص كذلك المطلق يعمل به حتى يرد المقيد وهكذا ف ا ل إ ن س ا ن مطالب بما يبلغه بما يبلغه من نصوص ولو خفي عليه شيء من النصوص التي تتضمن أ ح ك ا م طول عمرهما اوكب على ذلك ولا ياخذ ع ل ي ه ومن أ س ب ا ب اختلاف أ ه ل العلم في مسائل العلم من أ س ب ا ب ه ا ان بعضهم قد يبلغه ما لا يبلغ ا ل آ خ ر فلا يؤاخر من لا يبلغ القبر لكن من بلغه شيء عن الله و ا ل رسوله لزمه العمل به ولا يقول قائل أ ن ن ي أ ع م ل بما بلغني من غير تحري و ك ت ب إ ن م ا تبحث ا ل م س أ ل ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن تستقل بنفسك تبحث عنها وفي نصوصها من جميع الوجوه عندك آ ي ة تتضمن حكم حديث يتضمن حكم تنظر في هذه ا ل آ ي ة وفي هذا الحديث ا ل آ ي ة لا إ ش ك ا ل في ثبوتها قطعيه الثبوت تنظر في ثبوت الخبر ف إ ذ ا ثبت تنظر ما يفيده هذا الخبر من حكم شرعي ومن عمل بهذا الخبر من الائمه وهل لهذا الخبر من مخصص أ و مقيد وهل هو محكم أ و منسوخ تنظر في الخبر من جميع جوانبه هذا المفترض في طالب العلم نعم إ ذ ا لم يجد بعد البحث والتحريم ا يقيد هذا الخبر أ و ما يخصصه أ و ما ينسخه يعمل به يبحث و ي س أ ل اهل العلم إ ن كانت لديه أ ه ل ي ة ب أ ن كان فقيها ب ا ل ق و ة ا ل ق ر ي ب ة من الفعل يكفيه بحثه و إ ن لم يكن كذلك ف ل ي ت أ ك د بسؤال اهل العلم ت أ ك د بسؤال اهل العلم هؤلاء استداروا كما إ ل ى جهه ك ر ب ه ولم ي س ت أ ل ف و ا الصلاه ولم يعيدوا ما صلوه إ ل ى ج ه ة بيت المقدس و هذا ل م س و فدل على المسوق يعمل به حتى ي ب ر غ الناس هؤلاء خاطبهم المخبر و قال لهم ان النبي عليه الصلاه و السلام قد نزل عليه لذات ا ل ق ر آ ن هي السحر تجوز م خ ا ط ب ة المصلي ل م ص ل ح ة ا ل ص ل ا ة و يستجيب المصلي إ ذ ا تبين له صدق المخبر وصواب المخبر لو أ ن شخصا يصلي إ ل ى ج ه ة فقيل له ا ل ج ه ة خلفك ماذا يصنع جاءه مخبر ثقه قال ا ل ج ه ة خلفك ا س ت د ي ر ويصلي الى الجهه الثانيه نعم نعم إ ذ ا اجتهد في موضع يسوغ له فيه الاجتهاد إ ذ ا اجتهد في موضع يسوغ له فيه الاجتهاد ب أ ن كان في مكان لا يوجد ما يستدل به على ا ل ق ب ل ة ولا من يسال من ث ق ة ولا يوجد م ح ا ر ي ب ولا يوجد يمكن ما يمكن يستدل به على ا ل ق ب ل ة واجتهد في ب ر مثلا اجتهد وتحرى ثم صلى إ ل ى ج ه محمية قلب على ظنه أ ن ه ي ق ي ن مثل هذا ي س ت د ي كما هو لا يعيد ولو أ ت م ص ل ا ة على تلك ا ل ج ه ة كفته فانما تولوا فسمى وجه الله, فإنما تولوا فسمى وجه الله. لكن إ ن كان في مكان لا يسوق له فيه مثل هذا الاجتهاد ل إ م ك ا ن ه أ ن يصل إ ل ى ا ل ق ب ل ة بيقين مثل هذا يستعجل وقد حصل من ا م ر أ ت ي ن صليتا في مكان واحد كل و ا ح د ة إ ل ى ج ه ة كل و ا ح د ة ظهرها إ ل ى ظهر اخرى من غير اجتهاد ولا تحرر نعم غ ف ل ة لا غفله غفله صلت هذه و صلت هذه الله غفور رحيم أ ي ن م ا ت و ل ه و ا ثم مثل هذا محل ه و م الاجتهاد ليس هذا المحل قابل للاجتهاد البلدان ليس محل ا ل ا س ت ه ا ب إ م ك ا ن ه ا ان ت س أ ل هناك بلدان هي مثل البراري والكفار بلدان مثل البراري والكفار في الحكم بلاد الكفار مثلا لا يمكن أ ن ي س أ ل ولا يوجد ث ق ة عنده ي س أ ل ه ولا يوجد مساجد ولا محاريب ولا كنا نقول يجتهد لكن هل له أ ن ي س أ ل كافر ت ق و ل و ن ج ه ة م ك ة مثلا ا ل ج ه ة أ ي جهه اقرب من غيرها إ ل ى ج ه ة أ ق ر ب من غيرها نعم ه و م ف ت ر ض في المخبر أ ن يكون ث ق ة لكن هذا ليس ب ث ق ة نعم لاهو إ ذ ا تصور ان السائل لا علم له البته جاهل بجهه القلب كل المقاييس وخبر أ د ن ى شخص أ ف ض ل م خبره هنا يحصل ترجيع هل يوجد في الدنيا على ما يقال بلد تستوضفيه كل الجهات إ ل ى ج ه ة القبله كل الجهات ا ل أ ر ب ع إ ل ى ج ه ة القبله كيف أ ي بحر أي بحر؟ م و ا ز ن مكه ا ذ و ا ز ن مكه خلاص وهذا م ع ر ف مبني على الخول بكرويه ا اسمه؟ ا ش اسمها لازم فقط لا ق ا ل يا اخوان في شيء تصلي, لجهة ها ها تصلي الى ج ه ة ا ل أ ر ب ع ه ها أ ي زوره ما هو م ق ل ه لكن تصلي إ ل ى أ ي ج ه ة ل أ ن ك إ ذ ا افترضت أ ن م ك ة هنا إ ذ ا تصور أ ن م ك ة في وسط ا ل د ا ئ ر ة هنا والبلد الثاني هنا ف أ ي ج ه ة ي ن ص ل ي ما أ خ ت ل ف ما يختلف إ ذ ا كان موازي من ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى ل ل أ ر ض ل م ك ة هؤلاء على ج ه ة مقطوع بها اهل قباء بن ح ا ر ث ة على ج ه ة ق ط ع ي ة على ق ب ل ة ق ط ع ي ة من أ ي ن جاء القاطع نعم ر أ و ه ر ؤ ي ة رؤيه ق ط ع ي ة يصلي إ ل ى ج ه ة بيت المقدس فصلاتهم الى ج ه ة بيت المقدس مقطوع بها وتحولوا عنها الى و ا ح د إ ل خبر هذا الواحد فهل ل ل إ ن س ا ن أ ن ينتقل من قطعي الى ظني أ و نقول إ ذ اذا خبر الواحد إ كان المخبر ث ق ة يفيد القاطع أ و نقول إ ن ه لا يفيد القاطع حتى تحتف به قرينه هذه قرائن م ع ر و ف ة هنا فيه قرائن والمسائل وهذه ا ل م س أ ل ه اقول فيها اقوال منهم من يقول انهم عملوا بالظن وانتقلوا من القطع إ ل ي ه ل أ ن خبر الواحد ف ي القطع مطلقا هذا معروف عن حسين ك ر ا ب ي س ي وداود الظاهر بعض اهل ا ل ع ل ومنهم من يقول انه لا يفيد القطع مطلقا ل أ ن ه إ ذ ا افاد القط انتقل من كونه خبر واحد ومنهم من يتوسط وقول انه يفيد القط إ ذ ا احتفت به ق ر ي ب وهنا احتفت به ق ر ي ب عرفوا من حال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه يتشوف إ ل ى تحويل ا ل ق ب ل ة و ف ي قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي انك قبله انت الله ثم جاءنا ن س ا ل ف ا ل ق ر ي ن ة دلت على أ ن ه ان خبره محفوظ و أ ن ه مقطوع به ل أ ن خبر الواحد في ا ل أ ص ل لا يفيد أ ن الظن عند الجمهور لماذا ل أ ن المخبر مهما كان من ا ل ث ق ة والضبط والاتقان إ ل ا أ ن ه ليس بالمعصوم من ا ل خ ط أ والوهم ليس م ع ص وقد م و حصل الخطا أ من ك ب ر الحفاظ من مالك نجم ا ل س ن ة أ خ ط ا فيه أ ح ر ف س ي ر ة ف إ ذ ا تصورنا أ ن مثل مالك ومن فوق مالك ومن لم تضمن له ا ل أ ص م ه يقع في الخطر حتى من بعض الصحابه قالوا فخبر مثل هذا هل يمكن أ ن يجزم به م ئ ة ب ا ل م ئ ة أ و لوجود الاحتمال الثاني احتمال النقيض ينزل ا ل ن س ب ة إ ل ى ت س ع ة وتسعين ث م ا ن ي ة وتسعين تسعين ثمانين سبعين هل حسب ما عند الراوي من ك ث ر ة ا ل أ و ه ا م وقلتها تنزل ا ل ن س ب ة وهو في عداد الثقات من يقبل خبر يعني العمل بخبر واحد واجب ب إ ج م ا ع من يعتد بقوله من ا ل ع ل م يعني لا تلازم بين وجوب العمل وكونه ف ي د القطع والظن فهذه ا ل ن س ب ة إ ذ ا وجدت ولو احلوا ل م ئ ه ل أ ن العلم عندهم ما لا يحتمل النقيض ف إ ذ ا احتمل النقيض ولو واحد و ا ل م ئ ة ن ز ل ا ل خبر من ا ل م ئ ة إ ل ى ت س ع ة وتسعين إ ل ى ث م ا ن ي وتسعين إ ل ى تسعين إ ل ى آ خ ر هذه القرينه التي التفت بهذا الخبر صارت في مقابل هذا الاحتمال الضعيف فارتفع هذا الاحتمال ف أ ف ا د خبره القطر وهذا هو أ ع د ل ا ل أ ق و ا ل ا ل م ا س ك ة في نقول عن شيخ ا ل إ س ل ا م ا ب ن القيم وابن رجب كم من هذا العلم تويت هذا ولا ن ف ي م في هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه ا وحدت ف مناسبات ك ث ي ر ة يقول حدثني عن مالك عن يهر بن سعيد الانصاري عن سعيد ا ل م س ي د أ ن ه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قدم ا ل م د ي ن ة س ت ة عشر شهرا في الصحيحين سبع أ و س ب ع ة عشر شهرا على الشك فمن جزم ب ا ل س ت ة عشر كما في حديث الباب أ ل غ ى الزائد من الشهر ا ل أ و ل ومن الثاني الغزائل من الشهر ا ل أ و ل ويقع في س ن ة س ن ة اولى من ه ج ر ة والزائل من الشهر ا ل أ خ ي ر من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ومن قال س ب ع ة عشر من جزم ا ل س ب ع ة عشر جبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قدم في شهر ربيع ا ل أ و ل نعم في أ ي يوم في الثاني عشر من شهر ربيع ا ل أ و ل و التحويل حصل في نصف رجب من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة في منتصف رجب من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة فيكون كم يكون, يكون المده على التحرير نعم ربيع ا ل أ و ل ربيع ا ل أ و ل والثاني و جمل ا ل أ و ل والثاني نعم أ ر ب ع ة م ه اثنى عشر س ت ة اشهر لكن إ ذ ا نظرنا أنه ج ا ء الثاني عشر من ا ل أ و ل والخامس عشر لان يلمس الا ث ل ا ث ة أ ي ا م نعم طبيعه ا ل أ و ل والثاني وجماده وجماده الثاني الاخره أ ر ب ع ة م ا ئ ة عشر فهي س ت ة عشر وايام فمن قال س ب ع عشر جبر هذه ا ل أ ي ا م جعلها شهرا كاملا ولهم عاده في ه ا ثم حولت ا ل ق ب ل ة قبل بدر بشهرين ل أ ن بدر كانت في رمضان في إ ي ش س ا ب ع عشر من ا ل ق ب ل ه بشهر السابع عشر من يعني ش ه ر ا ن يعني شهرين و ن يومين سهل الكسور عندهم يتسامحون ه ا يجبرونه و ي ح ذ ف و ن ا الخلاف في سن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عند وفاتهم كلها صحيح ستين ثلاث و ستين خمسه و ستين نعم على هذه ا ل ط ر ي ق ة من ممن يجبر م و من يحذف ثم بعد هذا يقول حدثني عن مالك عن نافع أ ن عمر بن الخطاب قال ما بين م ش ر ق والمغرب قبله إ ذ ا توجه قبل البيت اذا توجه قبل البيت روى الترمذي الحديث ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله ما بين المشرق والمغرب قبله مالك عن نافع عن ابن عمر سندان كالشمس ان مالك عن نافع عن عمر النافع أ د ر ك عمرنا ما ادرك م ا د ا م ع ن عمر ما أ د ر ك هو م و ص و ع من الحديث عنه على كل حال يغني عنه المرفوع من حديث ابي ه ر ي ر ة قواه البخاري وقال الترمذي حسن صحيح ما بين المشرق والمغرب قبله قال الترمذي بعد ذلك وقد روي عن غير واحد من أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبله منهم عمر بن ا خ ط ا ب وعلي بن ابي طالب بن عباس وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبله لاهل أ ه ل ل ل م ش ر ق أ المشرق ا ل آ ن الخطاب وقع في ا ل م د ي ن ة نعم فكيف يقال ما بين المشرق والمغرب قبله ل أ ه ل المشرق يتجهون لما يتجه يعني اذا تصورنا اتجاه مثل هذا الكلام ل أ ه ل م د ي ن ه و م ا في سمتها قبلتهم بين المشرق و ا ل غ ر ب وكذلك من يقابلهم في ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى منوعا من يسار ا ل ك ع ب في ج ه ة ا ل ج ن و ب قبلتهم بين المشرق و ا ل غ ر ب لكن كيف يقال ل أ ه ل المشرق قبلتهم بين المشرق و ا ل غ ر ب على كلام ا ل م ب ا ر ك ا ل آ ن هذا الخطاب وقع في م د ي ن ه لكن هل ي ص ل ح لاهل مصر ان يقال بين المشرق والمغرب قبلها ج ه ة الشرق والغرب لا يمكن أ ن يوجه لهم مثلا انما ل ل ك ا م إ يوجه ل أ ه ل الشمال والجهول قبله بين م ش ر ق والمغرب فكيف يقول ابن م ب ا ر ك ل أ ه ل المشرق و لا يريد المشرق الذي هو شرق مكه ة لا انما يريد جهات من المشرق هي إ ل ى الشمال أ ق ر ب كخراسان وغيرها ف إ ذ ا كان ا تصورنا أ ن هذه هي الكعبه ا ل م د ي ن ة هنا وهذا الغرب وهذا الشرق بين م ش ر ق و م غ ر ب قبل ا ن ت ه ونحن هنا في الشرق لا يمكن أ ن نقول قبلتنا بين م ش ر ق و م غ ر ب لكن يمكن أ ن نقول بين الشمال والجنوب و أ ه ل مصر في ا ل ج ه ة هذه و أ ه ل اليمن وجنوب ا ل ج ز ي ر ة في ا ل ج ه ة يتجه لهم خضاب ا ل م د ي ن ة لكن ابن المبارك يقول ل أ ه ل المجرى كان هؤلاء اللي هنا ج ه ة ق ر س ا ن الشمال الشرقي ف إ ذ ا اتجهوا إ ل ى ج ه ة م ك ة هذا الغرب وهذا الشرق ج ه ة م ق ب و ل ة لكن يبقى أ ن ه يكون فيها انحراف صلبوا إ ل ى ما بين ا ل ج ه ت ي ن ب ا ل ن س ب ة لهم إ ذ ا قلنا على التحرير بين م ش ر ق والمغرب تكون جهتهم هنا لكن ه ذ اشكال المتجوز والحديث كله فيه تيسير فيه تيسير على الامه اذ مفاده الاكتفاء بالجهه مفاده الاكتفاء بالجهه يمكن أ ن يقال ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة بين المشرق والمغرب قبله و ي ر ا د بذلك عين كهبه نعم نعم لا يمكن وهو ما يدل عليه قوله جل وعلا فولي وجهك شطر ا المصلحه ومراد بشطر ا ل ا الجهه وبهذا قال الجنود فالحديث د ل ي ن على أ ن الواجب استقبال ا ل ج ه ة لا العين في حق من تعذرت عليه العين في حق من تعذرت عليه عين ا ل ك ع ب ة وقد ذهب إ ل ي ه جمهور العلماء و ي ؤ ي د قوله جل وعلا فولي وجه شطر ا ل م س ج الحرام وحيثما كن فولوا وجهكم شطر الشافعيه عندهم أ ن الواجب استقبال العين عين الكافر لكن إ ن يريد به ح ق ي ق ة القول لا شك أ ن ه حرج بل م ت ع ذ ر استقبال العين عن من بعد عن البيت الان ب ي ت متعدسة ل آ العمار المحيطه بالحرم التي لا يمكن من خلالها ر ؤ ي ة البيت ي ص ع ب جدا أ ن يستقبل إ ن س ا ن ع ي ن ك فضلا عمن ن بعد و في خارج م ك ة او في ا ل أ م ص ا ر البعيد كيف يقال ان ي و ا ج ب استقبال البيت هم يقولون بالتحري يقولون ل ب ا ت ح ر ي تتحرى إ ص ا ب ة الغيب فعلى هذا يكون الخلاف لا فضي الا أ ن ه قول الشافعي يبعث على مزيد التحري ب ع على ث ل مزيد ا ت حتى ر ح قال قائلهم أ ن ه اذا لم يجزم ب إ ص ا ب ة العين أ و لم يغلب على ظنه إ ص ا ب ة العين يقسم الجهاد فيضع د ا ئ ر ة ويضع فيها خطوط متعارضه ويصلي في كل حقل إ ل ى ان يصيب الكعبه نعم إ ل ى أ ن يجزم أ ن ه أ ص ا ب ع ه هل يرد الشرع بمثل هذا الشرع المبني على التيسير مبني على هذا نقول يمكن ان يرد بمثل هذا في مثل قوله ع ل ي الصلاه والسلام ما بين المشرق والمغرب قبله تيسير م ق ص و د أ ن تقصد ا ل ج ه ة وتجتهد وتتحرى في ابن عبد البر رحمه الله تعالى له كلام فيه وهو في ا ل ج م ل ة ما يختلف معه فيه يقول تضييق ق القبل المسجد الحرام على أهل ت ض ا ل ق ب ل على أ ه ل المسجد الحرام اللي داخل المسجد وش الواجب ا ل فرضهم إ ص ا ب ة العين وهي ل أ ه ل م ك ة أ و س ع حتى يصرح بعضهم أ ن قبلتهم المسجد ثم ل أ ه ل الحرم أ و س ع ثم ل أ ه ل الافاق أ و س ع هذا ا ل كلام صحيح كل ما بعد ا ل إ ن س ا ن تعذر عليه إ ص ا ب ة العين أ ك س ك لكن لو أ ن ش خ ص صلى في الدور الثاني مثلا أ و بين عمود وفي المواسم في الصفوف ا ل أ خ ي ر ة من ل م يرى ك ا ب ه فلما سلم وجد انه صلى إ ل ى غير كعبه ماذا يقال له تصرف بعض الناس ب ا ل ف ر ش يجعل كثير من ا ل ص ل ا ل غير الكل يجر ا ل ف ر ش على كثير عند العمود وبدل ما يبقى قبل كذا خ ل ه ا هذا موجود والناس مالهم من لها ا ل ف ر ش و ه ذ الخطوط الذي يخطف لها لكن الخطوط تروح مع الفرشه نعم ف إ ذ ا صلى اعتمد هذا ل ف ر ش ه صلى يوم سلم و ي و و ي ن م ب ل م يوم ي م ي يقال له احد هذا ليس من مكان الاجتهاد هل يقال له أ ح د و إ ذ ا صلى ب الدور الثاني ماذا يصنع الناس قدامك ما يقدر يسوي شيء نعم يعني في ص ل ا ة التراويح مثلا قدامك في الدور الثاني عشرين صف هذا إ ن أ م ك ن أ ن ترى الكعبه لو لو إذا ركع الناس نعم لكن إ ذ ا أ م ك ن أ ن ترى ا ل ك ع ب ة ولو في مع الركوع إ ذ ا ركعه الناس شفته تعدى يمديك لكن هل قطع صلاته وكبر من جديد ل ا خ و يلزم لا يلزم يلزم إ ذ ا صلى إ ل ى غير ا ل ج ه ة إ ل ى غير ا ل ك ع ب ة وهو داخل المسجد صلاه ت ب ا ط ل ة ف ي س ت أ ن ف ه ا من جديد هو ما يلزم أ ن ينحرف عن القبله او من ك ب ر ا ك ا ش ي ء يسمعه الناس بعض الناس يصعب عليه انه ينتقى على ب ع ض الناس صحيح يعني ينوي ان يقطع ما فات ويكبر بنفسه من جديد ويتبع لما ا ت لا لا ما يكفي ما يكفي ل أ ن ما تقدم باطلا لا هو إ ذ ا أ ص ا ب ه ا في ا ل أ و ل ى هو منحرف إ ن شاء الله لكن ترى هذه ا ل م س أ ل ة يقع فيها كثير من الناس هو الممكن وضع أ ع ل ا م أ و أ ش ي ا ء تدل عليها على سمتها لكن أ ي ض ا التصرف ويقع ا ل ز ي ا د ة والنقصان أ م ا عهد عليه ا ل أ م ر ما, ما ينبغي أ ب د ا على كل حال إ ذ ا عرف ب ا ل ط ر ا ب أ ن هذه م ت ج ه ة عرف طبق هذا على أ ن ه ا م ت ج ه ة تكفي لكن يبقى أ ن الوضع مع الزحام قد يصلي ا ل إ ن س ا ن إ ل ى غير الكل وعلى من استطاع أ ن يصيب العين هذا هو ف ر ض و ا تعين عليه ولو إ ذ ا ركع الناس ينظر إ ل ى كعبه ولو إ ذ ا سجدوا اذا ما تمكن من رؤيتها اذا ركعه إ ذ ا س ج د ت ح ا و ل ت أ ك د ل أ ن هذا شرط م شروط ص ح ة ا لكن ص ل ل ا ة إ ن كان مع الركوع ر آ ه ا ثم اتجه إ ل ي ه ا ا س ت أ ن س من جديد و إ ن كان في السجود فاته ر ك ع وهكذا نعم ثم يقول لا بد ان استقبل بنيانه الهوى ما يكفي الا في ح ا ل ة واحده فيما لو أ ز ي ل ت يعني أ ز ي ل ت فيما بعد ن ل ا ا ل ل م ه و ا ل س ه و ا ل س ل م ه و ل م ه و ا ل س م ه ا ل س ه و ا ل ا ه و ل س ل ا م ه السلامه و ا ل س ا و ا ل س ل ا السلامه و ا ل س ل ا م و ا ل ل ا م ل س ل ا م ه و ا ل ل ا م ه و ا ل م و ا ل س ل ه و ا ل ل ا م ه و ل س ل م ه و السلامه و ا ل س ل ا م و ا ل م ه و ا ل س ل ا م ل س ل ا م ه و السلامه و السلامه و السلامه ل س ل ا م ه ل س ل ا م السلامه و السلامه ل س ل م ه و ا ل ا ا ل س ل ا ف ه ا ل س ل ا م ا ل س ل ا ه ل س ل ا م ي و ا ل م ه و ا ل ا م ه ل س ا م ه و ا ل س ل ا م ا ل ل ا م ه و السلامه ا ل س م ه السلامه ه و ا ل س ل ا ل ا م ه و ا ه م ه ا ل س ل ا ق ص ر فيهم ا ل ن ف ق ة وعجزوا عن ذلك نعم فالصلاه ا ل ن ا ف ل ة يصححونها داخل البيت على أ ن يصلي إ ل ى شاخص صلى إ ل ى الحجر أ و إ ل ى الفتحه ة ل ل ي في الحجر فماذا الفتحه بينهم صلى ه م لا إ ل ى شاخص أ و صلى إ ل ى باب وهو مفتوح وهو داخل كامل تصحح ولا ما تصح نعم الجمهور أ ن ه ا لا تصح لا بد ان يصلي إ ل ى شاخص ومن قال ان الهوى له حكم القرار ما دام الجهه موجوده ة صح احنا اصل النذل داخل البيت رائع نعم ا ن يظن هذه ا ل ق ب ل ة قفله ة أ خ ط أ أ خ ط أ أ خ ط أ في موضع الله يسوغ في الاجتهاد باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حدثني ح ي ا ء مالك عن زيد بن رباح ع ب ي د الله بن أ ب ي عبد الله عن ابي عبد الله سلمان ا ل أ غ ر عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة في مسجدي هذا خير من أ ل ف ص ل ا ة فيما سواه إ ل ا المسجد الحرام وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي ه ر ي ر جادة عندي وقال في اداب طالب الحديث أ ن يعلى بنسخته وكتابه على روايه معتمده موثقه مصححه مقابله ب أ ص و ل وقال أ ن ه ي ك ف ي أ ص ل واحد فقط لا ل ا بد من العنايه بالكتب نعم صلى الله لك وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي ه ر ي ر ة و عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياضه ا ل ج ن ة ومنبري على حوضي وحدثني عن مالك عن عبد الله, وعن عبد الله بن أ ب ي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري ر و ض ة من رياض الجنه ة يقول ر ح م الله تعالى باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في فضل الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام وأن البقعة صلى عليه وسلم فضل عليه مسجده وعن مسجد في في في وأن الواقع ب يقول ن وانبره من الجنة بيته عليه ريال ي والسلام روضة الصلاة حدثني يحيى ع مالك عن زيد بن رباح مدني عبيد الله صغر ا بن أ ب ي عبد الله عن أ ب ي عبد الله سلمان ا ل أ غ ر مدني مولى ج ه ي ن ة عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة في مسجدي هذا خير من أ ل ف ص ل ا ة فيما سواه إ ل ا ا ل م س ل ح ا م خير من أ ل ف ص ل ا ة فيما سواه إ ل ا المسجد الحرام ص ل ا ة في مسجده هذا ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى موجود موجود في ا ل أ ع ي ا ن لا في ا ل أ ذ ه ا ن بهذا يستدل من يقول ان يقول أ ن التضعيف لا يشمل التوسعات هو خاص لمسجده عليه الصلاه والسلام ولذا يقول انه ينبغي ينبغي أ ن يحرص المصلي على ا ل ص ل ا ة في الموضع الذي كان في زمانه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دون ما زيد فيه بعده ل أ ن التضعيف إ ن م ا ورد في مسجده وقد أ ك د ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله هذا بخلاف مسجد م ك ة ف إ ن ه يشمل جميع م ك ة بل صحح النووي أ ن ه يشمل جميع الحرم وهو قول اكثر التضعيف يشمل جميع الحرم في قول الجمهور لهم أ د ل ة منها أ ن ا ل إ س ر ا ء كان من بيت امهان لا من المسجد وقد جاء قوله جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام والحديث فيهما قال لكن قوله جل وعلا و إ خ ر ا ج أ ه ل ه م ن ه ه ل أ خ ر ج من المسجد ام من مكه لا اخراج أ ه ل ه م ن ه يدل على أ ن م ك ة كلها مسجد على كل حال م س أ ل ة م ب س و ط ة في المواضع لكن الذي يترجح أ ن م ك ة كلها حرم ن خ ل ا ف المدينه عد م س أ ل ة التوسيع جاء فيها ما يدل على لكن احاديث لا تسلم من مقال مسجدي و إ ن وصل الى صنعاء المقصود أن عند أ ه ل العلم ان ا ل ز ي ا د ة لحكم المسجد والكلام لو أ ر د ن ان نتحدث عن الحرمين و أ ح ك ا م الحرمين ترى ما ينتهي والتوسيعات هل لها حكم التوسيعات ا ل م ح ا ط ة بسور الحرم لا إ ش ك ا ل فيها نعم لكن التوسيعات غير ا ل م ح ا ط ة هذه لا تاخذ أ خ ذ حكم ت أ أ ح ك ا م المسجد وما ينتهي الكلام في هذه المسائل ا ل آ ن التوسيعات في حرم ا ل م د ي ن ة ا ل م ح ا ط ة بالسور هذه لا اشكال فيها انها داخله في المسجد يبقى التوسعات التي التي فيها شبوك مجرد شبوك وفيها دورات المياه هذه لا تدخل المسجد ويجلس فيها الحريه التوسعات التي في المسجد الحرام توسع ا ل م ح ا ط ة ب ا ل أ س و ا ر توسعه الملك فهد هذه داخله في المسجد لكن الساحات ت و ع ل س ا غير داخله في المسجد ا ل م س ع ة ما زال خارج المسجد م س ع ى مازال خارج المسجد لم يدخل المسجد حتى وضعها ا ل آ ن وكيفيته لم يدخل لكن لو وجد سور كبير يكون من وراء المسعى دخل نعم ل و و س ع المسجد مثلا ب د ا ئ ر ة ك ب ي ر ة بحيث تشمل المسعى دخل المسجد نعم المسعى ا ل آ ن خارج المسجد خروجا ظاهرا ل لا لا امسألة متصلة شوفو الان وضع المسجد ه ذ ا هذا المسجد هذه الدائره والمسعى هكذا بجواره لا لا لما تصل ب م س ع ى هكذا شوفو لا ينسى لكنها وضعها و ح ق ق ت ه ا خارج المسجد بجوار المسجد حتى لو شفت الصور. الصوره ص و ر ة خارج المسجد بلا شك اللي كل من على مذهب يوجد منه من صنم في دكاكينهم ومحلاتهم ومع شوارعهم ل م ع المستعان التساهل كبير لا اذا خرج عن المسجد ب ط ل ط ر ف إ ذ ا خرج عن المسجد ب ط ل ط ر ف لا من الغرائب ا ل س ن ة هذه اناس طافوا سعد خارج المسعى ب ا ل س ا ح ة ب ج و ا ر ه ا وخمس ا ص ي ل ة جاءت بهذه ا ل ط ر ي ق ة وبعضهم يجادل يقول كان المسعى و ا د ي نعم وما يدريك أ ن هذا الذي ب ج و ا ر ه كان من الوادي تحديد بهذا الجدران حادث يقول له قيل بهذا ما انتهت المساله بعد صارت المشاعر لا ن مضطرهم لا ن لو ا ل يرون المصلين و اضطروا إ ل ى ذلك و اتصلت الصفوف حيث وصلوا إ ل ى باب هذه ا ل أ م ا ي ر ما يخرج اما إ ذ ا وجد فاصله ا ل أ د و ا ر ا ل دوار العماره التي تصح ا ل ص ل ا ة في أ ر ض ه ا تصح في علوها مثل المسجد يقول صلاته في م س ج د هذا خير من أ ل ف ص ل ا ة في ما سواه خير من ألف ل ص الف ة خير من أ ص ل ا ة في ما سواه ص ل ا ة هذه تشمل ا ل ف ر ي ض ة و ا ل ن ا ف ل ة في قول اكثر وزعم الطحاوي أ ن التضعيف خاص بالفرائض خاص بالفرائض ل أ ن النوافل فعلها في البيوت أ ف ض ل إ ذ ن التضعيف خاص بالفرائض عنده وقال غيره يعني قول أ ك ث ر يشمل النوافل أ ي ض ا ولا يمنع أ ن تكون النوافل في بيوت م ك ة وفي بيوت ا ل م د ي ن ة نعم أ ف ض ل منها في بيوت غيرها من البلدان ومن المسجد ي ض يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ص ل ا ة المسجد هذا خير من أ ل ف ص ل ا ة مما سواه الا المسجد الحرام إ ل ا المسجد الحرام يقول ابن بطال يجوز في هذا الاستثناء أ ن يكون المراد إ ل ا المسجد الحرام ف إ ن ه مساو أ و فاضل أ و مفتول ما في ما يدل على المساواه لمسجده عليه الصلاه و السلام او لكونه افضل او دونه إ ن م ا هذا الاستثناء يدل على ان المسجد الحرام ليس كغيره من المساجد الا المسجد الحرام يدل على أ ن ه ليس كغيره من المساجد لكن يبقى هذا الاستثناء ما بين فيه م ن ز ل ة هذا المسجد بالتحديد الا المسجد الحرام فانه مثله او الا المسجد الحرام فانه فوقه او دونه لكن ليس ك غ ي ر الاحتمال قائم يقول ابن بطال يجوز في هذا الاستثناء ان يكون المراد ف إ ن ه مساو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أ و فاضلا أ و مفضولا و ا ل أ و ل أ ر ج ح هذا عند من ابن بطال وابن بطال ايش مالكي و ا ل أ و ل أ ر ج ح ل أ ن ه لو كان فاضلا أ و مفضولا لم يعلم المقدار إ ل ا بدليل بخلاف المساواه ت ت قال ابن حجر ك أ ن ه لم يقف على الدليل دليل الثاني وهو كون فاضلا نعم وقد أ خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د الصحاحب بن حبان من ط ر ي ق عطاء عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة في المسجد هذا أ ف ض ل من أ ل ف ص ل ا ة في المساجد إ ل ا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الحرام أ ف ض ل من م ا ئ ة ص ل ا ة في ح ا يعني في مسجده ذ ا ا ل ص ل ا ة ا ل س ل ا م إ ذ ن تكون ا ل ص ل ا ة ا ل م س ج الحرام ب م ئ ة ألف ل ص ا ة م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة و ح س ب ه ا ل ص ل ا ة ا ل و ا ح د ة قدرت بالسنين صارت خمسه وخمسين س ن ة و س ت ة أ ش ه ر وعشرين ل ي ل ة هذا من حيث الفضل هذا من حيث الفضل لا من حيث ا ل إ ج ز ا ء لا من حيث ا ل إ ج ز ا ء يقول الله ا ص ل ي ل فرضا واحدا وجلس لي خمسه وخمسين س ن ة ما أ ص ل ي نعم إ ن م ا من حيث الفضل و ا ل أ ج ر ولا يكون شخص يعدل مساله تضعيف غير ا ل ص ل ا ة م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة يقول شخص انا زكاتي م ئ ة أ ل ف فراح ا ط ل ريال واحد ومن يقول لا حرام م ئ ة أ ل ف وينتهي ا ل إ ش ك ا ل لا هذا ما يمكن إ ن م ا المراد بذلك فضل ا ل ص ل ا ة وغيرها من العبادات في هذا المكان المقدس استدل بهذا الحديث على تفضيل م ك ة على ا ل م د ي ن ة ل أ ن ا ل أ م ك ن ه انما تشرف بفضل ا ل ع ب ا د ة فيها على غيرها وهذا قول الجمهور وحكي عن مالك أ ي ض ا ورجحه ابن عبد البر وجمع من ا ل م ا ل ك ي ة والمشهور عن مالك و أ ك ث ر أ ص ح ا ب ه أ ن ا ل م د ي ن ة أ ف ض ل من م ك ة نعم الحديث الذي يلي حديث الباب ما بين بيتي ومنبري ونصوص أ خ ر ى واستدل الجمهور ب أ د ل ة ك ث ي ر ة منها قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله إ ن ك يعني م ك ة لخير أ ر ض الله و أ ح ب أ ر ض الله إ ل ى الله ولولا اني أ خ ر ج ت منك لما خرجت حديث صحيح مخرج في صحابة حبان حال رجح ابن رحمه الأدلة المدينة عبدالبر معين في خزيمة تفضيل أكثر مخرج مكة وهم على على على السنن بن لذا ابن الله مالكي المذهب كل ف و ل الجمهور و حدثني عن مالح عن خبيب بن عبد الرحمن ا بن خبيب بن يساف ا ل أ ن ص ا ر ي عن حفص بن حاصر بن عمر بن ا ل خطاب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ و عن أ ب ي سعيد القدري بالشك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري ر و ض ة من رياض ا ل ج ب ح ق ي ق ة ب أ ن تكون م خ ت ط ع ة منها كما أ ن الحجر ا ل أ س و د و النيل و الفرات و السيحان و ا ل ج ح ا ن من ا ل ج ن ة يعني جاءت د ل ة على وجود شيء في هذه الدنيا مما هو من ا ل ج ن ة و منبري على حوضي قال الشراء ينقل المنبر الذي كان عليه أ ث ن ا ء هذه ا ل ك ل م ة أ ث ن ا ء هذه المقاله في يوم ا ل ق ي ا م ة فينصب على حوضه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و منبري على حوضي يعني منبري يكون على حوضي و م ق ي ا م ه منبري الذي نتكلم عليه ا ل آ ن نعم يكون على حوضه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يوم القيامه ما, ما بين بيتي بيت مفرد و هم مضاف و المفرد المضاف يعم ي فهل المراد بهذا جميع بيوته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل أ ن بيوته سرت هكذا بدءا بيت ع ا ئ ش ة إ ل ى آ خ ر ا ل ه و على هذا تتسع ب ق ع ة ا ل ر و ض ة أ و المقصود به بيتي يفسر ب ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى ما بين قبري و منبري و إ ن كان فيها كلام فيكون م ر ا د بيت ع ا ئ ش ة ل أ ن ه هو الذي صار قبره فيه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ح ت م ا ل ا ل أ ن المفرد يعم لكن بيته الذي قبر فيه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ظ ه ر و بيت عائشه ما الذي يفيده هذا الكلام ما بين بيتي و منبر ر و ض ة من رياض الجنه ما الذي يفيده هذا الكلام هل هو مجرد خبر عار عن ا ل ف ا ئ د ة ا ل ع م ل ي ة أ و أ ن له ف ا ئ د ة ع م ل ي ة نعم هل معنى هذا أ ن ن ا نقول له ف ا ئ د ة ف ا ل ص ل ا ة فيه أ ف ض ل هذه ا ل ب ق ع ة الصلاه فيها أ ف ض ل المكث بانتظار ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ ف ض ل ل أ ن ه ا ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة أ و نقول ه مجرد م خبر كما قيل النيل والفرات هل ا ل س ب ا ح ة بالنيل أ ف ض ل من ا ل س ب ا ح ة في غ ي ر ه نعم له ف ا ئ د ة عموم قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا مررتم برياض ا ل ج ن ة فارتعوا هذه ر و ض ة من رياض الجنه ة إ اذا إ مررتم برياض ا ل ج ن ة فارتعوا عموم هذا الخبر يدل على أ ن هذا له مزيه ل أ ن ه ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة و قد أ م ر ن ا ب أ ن نرتع فيه تفسير الخبر بفرد من أ ف ر ا د ه لا يعني قصره عليه تفسير الخبر بفرد من أ ف ر ا د ه هذه المساله مرت م ن أ م ر ا ر ه تفسير الخبر بفرد من أ ف ر ا د ه لا يقتضي الاقتصار عليه تفسير النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام القوه بالرمي اعدوا لهم ما استطعتم من ق و ة الا إ ن ا ل ق و ة الرمي هل معنى هذا أ ن ن ا لا ن س ت ع ج ب غ ي ر الرمي تفسير الظلم بالشرك هذا يلغي جميع أ ن و ا ع الظلم غير الشرك نعم هذه م س أ ل ة مرت منا مرارا و قررت في دروس ك ث ي ر ة على كل حال م خ ت ص ى قوله اذا م ر ر ت برياض ة ج ن ة فارتعوا يدل على أ ن ه ا لهذه ا ل ب ق ع ة منحه فيتحراها ا ل إ ن س ا ن يمكث فيها و ي ق ر أ فيها و يصلي فيها نعم لكن إ ذ ا جاءت ا ل ص ل ا ة فالافضل الصف ا ل أ و ل على كل حال الرضا ا ل آ ن مفروشه بالفراش الخاصه بها نعم والناس عوام الناس يتبعون هذه العلامات ا ل م ك ب ر ي ة اللي في المسجد الحرام لون الفرشه اللي تحتها في ا ل أ ر ض مثل لون ا ل ر و ن فجاء شخص يقول هذه الرونه ت ش ت ل ي اليك فرش مثل فرشه ا ل ر و ن ص ح ي ح ص ح ي ح موجوده هم يستدلون بالقرائن ولو ا ضاعفت طيب يقول و حدثني عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن ح ز م عن عباد بن تميم بن زيد بن عاصم ا ل أ ن ص ا ر ي عن عمه أ خ ي أ ب ي ه ل أ م ه عبد الله بن زيد المازني أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما بين بيتي و من بني روضه م ر رياض ا ل ج ن ة استدل بهذا من فضل ا ل م د ي ن ة على م ك ة بحيث لم يثبت في ب ق ع ة خبر أ ن ه ا من ا ل ج ن ة إ ل ا هذه ا ل ب ق ع ة ا ل م ق د س ة قال ابن عبد البر هذا النص لا يقاوم ما جاء في مكه ة مثل ذ ا ا ل نعم ص لا يقاوم ما جاء في مكة ن من ا ل ج ن ة و ا ل ك ع ب ة أ ع ظ م و أ ع ظ م ن ع حجر ا ل أ س و د ا ل ك ع ب ة نفسه كثير من بعض الشراء عندهم روائح الغلو بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتكلم في هذا المجال في كلام يخالف ويعارض النصوص ويزعمون أ ن ا ل ب ق ع ة التي دفن فيها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ف ض ل من ا ل ك ع ب ة و أ ف ض ل من العرش و أ ف ض ل من كذا قالوه يعني نعم ف إ ن كان مجرد نظر ل ل ب ق ع ة نفسها فلا و إ ن كان الجسد الشريف المدفون فيها بلا شك هذا غل و كان مجرد تراب د في نبي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا غل أ ف ض ل من العرش أ م ا الجسد الطاهر المدفون في هذه ا ل ب ق ع ة ما في مخلوق يوازي لا ما في مخلوق يوازي نعم من, من النقل اجماعي اجماعي دونه خط يعني أ ف ض ل من ا ل ك ا م ي ا ل ك ل ا م على ا ل ب ق ع ة دعنا من الجسد الشريف هذا محل إ ج م ا ع لا اما ا ل ب ق ع ة لذاتها يقول باب ما جاء في خروج النساء إ ل ى المساجد حدثني يحيى عن مالك إن انه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت م ن ع و م ا ء الله مساجد الله وحدثني عن مالك إن انه بلغه عن بسر بن سعيد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا شهدت إ ح د ى ك ن ص ل ا ة العشاء فلا تمسن ل طيبا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكه بنت زيد بن عمرو بن نفيل م ر ا ت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها كانت ت س ت أ ذ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ل ى المسجد فيسكت فتقول والله لاخرجن لا إ ل ا أ ن تمنعني فلا يمنعها وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت لو أ د ر ك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء ن ب يقول إسرائيل المؤلف رحمه, رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء الى المساجد المساجد بالجنب في بعض النسخ المسجد بالافراد ويراد به الجنس, يراد به الجنس يقول حدثني يحيى عمالك ن أ ن ه بلغه بلغه هذا البلاغ اخرجه مسلم من ر و ا ي ة الزهر عن سالم عن أ ب ي ه فهو متصل والحديث في الصحيحين أ ن ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت م ن ع إ م ا ء اماء ل ل ه س ج د لا ا تمنع م إ الله مساجد الله ل اذا تمنع مساجد الله إ خرجت تريد ا ل ص ل ا ة إ ذ ا خرجت تريد ا ل ص ل ا ة لكن لو احتف بخروجها أ م ر ممنوع منعت من أ ج ل ه إ ذ ا احتف بخروجها أ م ر ممنوع منعت من أ ج ل ه لو خرجت متطيبه م ت ب ر ج ة مع سائق أ ج ن ب ي لا يوجد من ي ص ل إ ل ى المسجد إ ل ا هو ق ل ت منى لا ل أ ن ه ا منعت من المسجد إ ن م ا منعت لما قارن هذا الخروج الى المسجد ف ا ل م ن الذي يمنع امراته ل أ ن ه ا تخرج م ت ب ر ج ة ل أ ن ه ا تخرج متطيبه لتخرج مع سائق أ ج ن ب ي مع وجود ف ت ن ة مع وجود تمنع لما يصاحب هذا الخروج لا لذه الخروج فهو من العام المخصوص وجاء في الحديث الصحيح و ي خ ر ج ن تافلات غير متطيبات وسياتي في الحديث الذي يليه وفي سنن ابي داود الصحابه ابن حزيم وعن ابي عمر مرفوعا لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وجاء ف الحديث الصحيح وبيتها خير له لكن كون البيت خير لا يقتضي منع لا يقتضي م ن ا ل م ر أ ة من المسجد نعم إ ذ ا خشيت ا ل ف ت ن ة إ ذ ا قارن الخروج أ م ر محرم تمنع من اجله يقول و ح د ذ ن ي عن مالك انه بلغه عن مسلم ب سعيد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت احداكن ص ل ا ة العشاء فلا تمسن طيبا و هذا البلاغ أ ي ض ا وصله مسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا شهدت مراد أ ر ا د ت شهود ص ل ا ة العشاء و م راى ب ن ا م ر ا ر ا أن ا ل ف ع ل ا ا ل م ض يطلق ي و ي ر ا د به ا ل إ ر ا د ة يطلق و ي ر ا د به الفراغ من الفعل يطلق و ي ر ا د به الشروع في الفعل وهنا إ ذ ا أ ر ا د ت شهود ا ل ع ش ا ء مع ا ل ج م ا ع ة في المسجد فلا تمسن نطيب ا زاد م س ل م ق ب ل ا ل ذ ه ا ب ل أ ن ه سبب الفتنه م ق ص و د أ ن ت م ن ع من الطيب إ ذ ا أ ر ا د ت الخروج من بيتها بخلاف ما إ ذ ا شهدت ا وانتهت ورجعت إ ل ى بيتها تتطير نعم ولا أ ث ن ى الصلاه لما يترتب علي الخروج ن ل لما م س ج د يترتب عليه الخروج من المسجد يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد المصاري عن ايه ت ل ك ت بنت ب زيد بن عمرو بن م ف ي ل أ خ ت سعيد بن زيد أ ح د ا ل ع ش ر ة ا ل ع د و ي ة صحابيه من المهاجرات ا م ر ا ة عمر بن خطاب بن عمها أ ن ه ا كانت ت س ت أ ذ ن عمر بن خطاب إ ل ى المسجد وهي ا م ر أ ة م ذ ك و ر ة بجمالها تزوجها عمر بعد ث ل ا ث ة او أ ر ب ع ه المقصود أ ن ه ا مثار فتنه عمر يتشوف الى انها لا تخرج المسجد لكنه يقف عند النص لا تمل و هي أ ي ض ا تريد ا ل أ ج ر تريد ا ل أ ج ر بخروجها إ ل ى ا ل ص ل ا ة مع جماعه المسلمين تشهد صلاتهم و دعوتهم نعم كانت ت س ت أ ذ ن عمر بن الخطاب إ ل ى م س ج د فيسكت ل أ ن ه يكره خروجه ا فتقول والله لاخرجن إ ل ا أ ن تمنعن ل أ ن ترى أ ن ه إ ذ ا منعها وقد نوت الخروج أ ن ه يكتب لها أ ج ر ه ا كما قرر ذلك الباجي يقول فلا يمنعها لئلا يخالف النص لا يقع في مخالفه الحديث عبدالله بن الزبير احتال على خروجها ل أ ن ه تزوجها بعد ذلك تزوجه ا عبدالله بن الزبير احتال لمنعها و لم يمنعها、بلين. وقف في طريقها بحيث لا تراه و هي ذاهبه الى ص ل ا ة العشاء فلما مر ضربها من الخلف و اختفت لما رجعت من المنزل قالت خ ل ا لن أ خ ر ج الى المنزل م ر ة ث ا ن ي ة فسد الزمان و فسد اهله يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ع م ر ة بنت عبد الرحمن من سعده ا زرار ا ل ا ن ص ا ر ي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه ا قالت لو أ د ر ك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أ ح د ث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني اسرائيل لو أ د ر ك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أ ح د ث النساء من الطيب و التجمل و ق ل ة التستر يعني التبرج ل أ ن فتحت الدنيا بعده ع ل ي ص ل ا ه و س ل ا م لمنعهن المساجد و في ر و ا ي ة المسجد وهو المناسب ل ع و د الضمير على مفرد كما منعه نعم أ ي المسجد نساء بني اسرائيل و إ س ر ا ئ ي ل هو يعقوب بن إ س ح ا ق قال يا ح ن ب ن سعيد فقلت ل ع م ر ة قال الحافظ يظهر أ ن ه ا تلقت تلقت الخبر عن ع ا ئ ش ة و يحتمل أ ن يكون عن غيرها و قد ثبت ذلك من أ د ي ث ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة موقوفا أ خ ر ج ه عبد الرزاق باسناد صحيح و لفظه قالت كن نساء بني إ س ر ا ئ ي ل يتخذن ارجلا من خشب يستشرفن للرجال في المساجد فحرم الله ع ل ي ه م المساجد وسلطت ع ل ي ه م الحيضه و هذا وان كان موقوفا فحكمه حكم الرفض ا ل أ ن ه لا يقال بالراي م س أ ل ة سلطت ع ل ي ه م الحيضه و ه ذ ا الحيض خاص ببني إ س ر ا ئ ي ل أ و كان قبل ذلك ل أ ن ه أ م ر كتبه الله على بنات آ د م م س أ ل ة م ع ر و ف ة عند اهل العلم لكن أ ص ل ه من بدء خلق النساء و كونه صله ل ح ظ ي ي زاد زاد عليه ن ا ل ت م ما يمنع منه و إ ن كان بعضهم يضعف هذا الخبر من أ ج ل هذه ا ل ك ل م ة ما يلزم هناك ا م ر أ ت ا ن من بني إ س ر ا ئ ي ل و هذا خ ب ر في الصحيح ده مسلم كلاهما بغي إ ح د ا ه م ا ط و ي ل ة و الاخرى ق ص ي ر ة ف ا ت ق ذ ت ا ل ق ص ي ر ة أ ر ج ل ا من خشب فدل على أ ن هذا الصنيع ليس من صنيع العفيفات في ا ل أ ص ل و إ ن ه م من صنيع أ ه ل البغاء فينبغي أ ن يحرص على مثل هذا أ ن يجتنبه النساء و قد شاف بين نساء الاخيار و الخيرات على كل حال هو هذا أ ص ل ه و من شاء والله المسلم تمسك بعض بقول ع ا ئ ش ة لو راى في منع النساء مطلقا لكن هل الحديث يقتضي المنع أ و يقتضي السماح هل هو دليل على من قال بالمنع أ و دليل على على قول من قال بعدم المنع نعم دليل على قول من قال بعدم المنع ل أ ن مفاده أ ن النبي عليه الصلاه و س ل م لم يمنع و ا ل ع ب ر ة و ا ل ح ج ة في منعها ذ الصلاه والسلام نعم إ ذ ا وجد ما يقتضي المنع اذا وجد ما يقتضي المنع مثلما أ س ل ف ن ا يكون المنع لا لذات الخروج و إ ن م ا لما يحتف به فتمسك بعضهم بقول عائشه لو راه في منع النساء ا ل مطلقا و فيه نظر إ ذ لا يترتب على ذلك تغيير حكم يعني بعض التصرفات بعض ا ل أ ف ر ا د نعم لا يقتضي تغيير حكم شرعي ثابت يعني كغيرها من القضايا هناك أ ح ك ا م ش ر ع ي ة ث ا ب ت ة قد يتصرف بعضهم من خلال هذه ا ل أ ح ك ا م تصرفات غير م ر ض ي ة ما يمنع الحكم إ ن ه ا يمنع هذا التصرف الخاص يعني كما يختف ب زواج المسيار زواج ن ي ة الطلاق من, من او مثلا ً م س أ ل ة ا ل ت و ر ق أ و المساله التي يكثر فيها التصرفات التي هي غير م ر ض ي ة فلا يمنع أ ص ل الحكم تمنع مثل هذه التصرفات بل ظاهر الحديث يدل على عدم المنع ل أ ن الله سبحانه و تعالى علم ما سيحدثه النساء علم ما سيحدثه النساء فما أ و ح ى إ ل ى نبيه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بمنعهن و لو كان ما احدثنا يستلزم المنع من المساجد لكان منعهن من غيرها ك ا ل أ س و ا ق أ و لا المقصود أ ن من يلاحظ عليه ارتكام ا مخالفه في منعها تمنع من أ ج ل ا ل م خ ا ل ف ة لا لذات الذهب إ ل ى م س ج د الصالح فيه وشهود الجماعه سم ل ا م ل ل ا م عليك كتاب ا ل ق ر آ ن باب ا ل أ م ر بالوضوء لمن مس ا ل ق ر آ ن حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن حزم أ ن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس ا ل ق ر آ ن إ ل ا طاهر قال مالك رحمه الله ولا يحمل احد المصحف بعلاقته ولا على وساده إ ل ا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك لان يكون في يدي الذي يحمله لان يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إ ن م ا كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إ ك ر ا م ا ل ل ق ر آ ن وتعظيما له قال مالك رحمه الله أ ح س ن ما سمعت في هذه ا ل آ ي ة لا يمسه إ ل ا المطهرون إ ن م ا هي ب م ن ز ل ة هذه ا ل آ ي ة التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إ ن ه ا تذكره فمن شاء ذكره في صحف م ك ر م ة مرفوعه م ط ه ر ة ب أ ي د ي س ف ر ة كرام براره يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب ا ل ق ر آ ن باب ا ل أ م ر بالوضوء لمن مس القران آ ن ب ب بالوضوء الأمر ل م مسَّ القرآن حدثني يحيى عمالك عن, عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أ ن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم جده جد عبد الله بن أ ب ي بكر عمرو بن حزم بن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن لا يمس القران آ ن إ ل طاهر أ ل الا يمس ا ق ر آ ن إ ل طاهر أ ي م ت و ض ع فعلى هذا لا يجوز للمحدث أ ن يمس المصحف وبهذا قال جمهور أ ه ل العلم بما فيهم ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة ب و حنيفه مالك والشافعي و أ ح م د و ج م ا ع ة الفقهاء من ا ل ص ح ا ب ة و التابعين ف م ن بعده م و الحديث هنا مرسل و قد روي مسندا من وجوه و له شواهد فهو صحيح لغيره و يقول ابن عبد البر رحمه الله هو كتاب مشهور عند أ ه ل السير معروف عند أ ه ل العلم م ع ر ف ة يستغني بها في شهرتها عن ا ل إ س ن ا د ل أ ن ه جاء من طرق و تلقاه الناس بالقبول و معلوم عند أ ه ل العلم أ ن تلقي ا ل أ م ة للخبر بالقبول أ ق و ى من مجرد ق و ة الطرق و ا ل أ س ا ن ي د كما قرر ذلك في الحجر و غيره فاذا تلقت ا ل أ م ة بالقبول خبرا عرفنا أ ن ه خبر ثابت لماذا ل أ ن ه لا يصح عليهم تلقي ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم و على كل حال هو صحيح لغيره بشواهده ل و شاهد ا ل حديث حكيم بن حزام و بن عمر و عثمان ن ا ب العاص و غيرهم فهو بمجموع طرقه صحيح لغيره و الحديث أ ص ل في ك ت ا ب ة العلم إ ن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم و إ س ن ا د الكتابه الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام باعتبار أ ن ه أ م ر بها و الا معلوم من انه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ م ي و قد جاء في وصفه في ا ل ق ر آ ن ما كنت ت ث ل و و لا تخطه بيمينك فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا ي ق ر أ و لا ي ك ت ب فعلى كل حال الخبر أ ص ل في ك ت ا ب ة العلم و تحصينه في الكتب و أ ص ل في ص ح ة ا ل ر و ا ي ة على وجه ا ل م ن ا و ل ة ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام دفعه إ ل ي ه و أ م ر ه به فجاز له العمل به و ا ل أ خ ذ بما فيه و ا ل ر و ا ي ة ب ا ل م ن ا و ل ة م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم احدى طرق التحمل ا ل ص ح ي ح ة عند أ ه ل العلم إ ن طرق التحمل الثمان السماع من لفظ الشيخ على ا ل أ ص ل يليه العرض ا الذي هو ا ل ق ر ا ء ة على الشيخ ثم ا ل م ن ا و ل ة يكتب كتاب ويناوله هي ثم ا ل م ك ا ت ب ة ثم ا ل إ ج ا ز ة المجرد عن ا ل م ن ا و ل ة والمقصود ب ا ل م ن ا و ل ة مع ا ل إ ذ ن ب ا ل ر و ا ي ة ل أ ن ا ل م ن ا و ل ة إ ن خلت عن ا ل إ ذ ن فهي ب ا ط ل ة و إ ن قيل بصحتها و إ ن خلت عن إ ذ ن ا ل م ن ا و ل ة قيل تصح والاصح ب ا ط ل ة هذا إ ذ ا خلت عن ا ل إ ذ ن لكن إ ذ ا اقترنت به فهي أ ق و ى من ا ل إ ج ا ز ة المجرده ثم بعد ذلك ا ل م ك ا ت ب ة و ا ل و ص ي ة و ا ل إ ع ل ا م و ا ل و ج ا د ة طرق التحمل ثم ا و تفصيلها ليس هذا محل و لكن هذا فيه ا ل م ن ا و ل ة كتب الكتاب ثم مناوله إ ي ا ه و هذا الخبر صحيح يقول مالك رحمه الله تعالى ولا يحمل أ ح د من مصحف بعلاقته هل يشك أ ح د ان ا ل إ م ا م مالك لا يجيز لمن أ ح د ث أ ن يمس المصحف نعم معروف مذهب ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة لا يجوز مص المصحف بغير ط ه ا ر ة و ماذا عن مالك مالك مذهبه أ ش د نعم يقول مالك و لا يحمل أ ح د المصحف بعلاقته إ ل ا ق ت ه ما يحمل به هو الخيط الذي يربط به غلاف كيس ه ولا على و س ا د ة إ ل ا وهو طاهر لكن الحمل ب ا ل ع ل ا ق ة لا يجوز عند ا ل إ م ا م مالك وبه قال الشافعي و قال أ ب و حنيفه لا ب أ س به في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في باب قراءه الرجل في حجر ا م ر أ ت ه و هي حائض و كان أ ب و وائل يرسل خادمه و هي حائض الخادم من يتولى ا ل خ د م ة من ذكر أ و أ ن ث ى يرسل خادمه و هي حائض إ ل ى أ ب ي رزين ف ت أ ت ي ه بالمصحف فتمسكه بعلاقته ثم أ و ر د ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى بسند حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان يتكئ عليها ت ك ئ في ح ج ر ه و ا ي حائض ثم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن علاقته بكسر العين الخيط الذي يربط به كيسه و ذلك مصير منهما إ ل ى جواز حمل المصحف نعم لكن من غير مس مصير منهما من أ ب ي وائل و أ ب ي رزين الى جواز حمل المصحف من غير مس بعلاقته حائل و هو موافق لمذهب أ ب ي ح ن ي ف ة و منع الجمهور ذلك و منع الجمهور ذلك ماذا عن ق ر ا ء ة الحائض ما دمنا في حديث ع ا ئ ش ة حديث ع ا ئ ش ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان يتكئ في حجرها و هي حائض ثم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ذكرنا سابقا في درس مضى ان ابن دقيق العيد استنبط من هذا الحديث أ ن الحائض لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن الحائض لا تقرا القران لماذا يقول في هذا الفعل إ ش ا ر ة إ ل ى ان الحائض لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ل أ ن قراءتها لو كانت جائزة لو كانت لو ق ر ا ء ة الحائض ج ا ئ ز ة لما توهم امتناع ا ل ق ر ا ء ة في حجرها ي ن كونها تشير إ ل ى أ ن ه ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و متكئ في حجرها نعم لتبرهن على أ ن ا ل ق ر ا ء ة من شخص طاهر غير متلبس بجنابه نعم ج ا ئ ز ة وان إ ن من قرب موضع ل م ه وإن قرب من موضع ا ل م ن ه يعني لو كانت قراءتها ج ا ئ ز ة لما توهم امتناع ا ل ق ر ا ء ة في ح ج ر ا حتى ل ح ج عليها حتى احتيج إ ل ى التنصيص عليها لماذا قالت ع ا ئ ش ة أ ن ه كان ت يقرا ا ل م ت ك م ر في حجرها ل أ ن ترى أ ن الحائض ممنوع من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ماذا عن القرب من الحائض لمن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و هو غير متلبس بالحادث اشاره ان هذا جائز و لا نحتاج الى هذه ا ل إ ش ا ر ة إ ل ا إ ذ ا قلنا ب أ ن الحائض لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن و يرد أ ي ض ا على مثل يمكن يفرح من هذا أ ن ا ل ق ر ا ء ة بقرب موضع ا ل ن ج ا س ة بقربها بقرب موضع ا ل ن ج ا س ج ا ئ ز و لم ا ي ج ا ئ ز ل أ ن ه قد يحتاج إ ل ي ه ا إ ن س ا ن ب د أ ب س و ر ة وبقي عليه يكملها شيء يسيره ذاهب إ ل ى ا ل د و ر ة يقف عند الباب يكمل و ي د خ ل أ ح س ن من ان يقطع ا ل س و ر ة ثم ي س ت أ ن س ه ا ف م بعد نعم استنبطوا من هذا جواز ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بالقرب هم في, في موضع ا ل ن ج ا س ة لا بالقرب منه ف ر أ س ه وصدره في حجره و ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى يستنبط من هذا جواز مس ا ل ق ر آ ن من وراء حائل يستنبط من حديث ع ا ئ ش جواز مس المحدث ا ل ق ر آ ن من وراء حائل فتصور رحمه الله تعالى أ ن جوف النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الذي يعي ا ل ق ر آ ن ب م ث ا ب ة المصحف ل أ ن فيه ا ل ق ر آ ن و جسده الطاهر عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الحائل فعائشه مس جسد النبي ف استنبط و هذا يقود الى كلام آ خ ر و هو حكم مس ا ل ق ر آ ن الذي في الشريط هل نعتبر أ ن الشريط ب م ث ا ب ة ورق المصحف الذي كتب به ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه سجل عليه ا ل ق ر آ ن و الغلاف غلاف الشريط ب م ث ا ب ة الحائل أ و أ ن ا ل ق ر آ ن نقول لا وجود له ح ق ي ق ة في هذا الشريط انما هي ذبذبات نعم بمعنى أ ن ه مهما عمل في هذا الشريط لن يظهر لنا ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن ما ر أ ي هو إ ذ ا كان بارز على ا ل ش ا ش ة ما يدخل ما يجوز د ف و ل ا ل ق ر آ ن ا ل د و ر ة ف ي ه لكن إ ذ ا كان مخفف نعم هو ا ل آ ن هل بالفعل موجود داخل, داخل الجوال ممكن ت خ ر الجوال لكن متى ما طلب جهد و لا لا لا ما هم من م س أ ل ة تلمس من دقيقه م س أ ل ة ث ا ن ي ة فوق ما, ما نفهم فهم فهم في غ ا ي ة ا ل د ق ة يقول ما تحتاج الى تنبيه مثل هذا الكلام كمان الرجل ر أ س ه في ح ج ر المراه ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ت ح ت ا ج الى تنبيه لولا أ ن ا ل م ر أ ة م م ن و ع ة من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن هذا استنباط البخاري و إ د خ ا ل في هذه الترجمه واضح أ ن ه يرى جواز مساله القران و رائحه و استدل بهذا الحديث على هذا نعم, نعم. و ل أ ن ه بين معنى ا ل ت ر ج م ة بالاثر الذي ساقه ثم أ ر د ف ه بالخبر المرفوع الذي هو ا ل أ ص ل في الباب هذا استنباط البخاري شيء واستنباط ابن دقيق العيد شيء آ خ ر شيء آ خ ر ولا شك أ ن استنباط ا م ن دقيق العيد في غ ا ي ة ا ل ق و ة في غ ا ي ة ا ل ق و ة وعلى هذا الحائض لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن شبه ا ل آ ن محل ا ل إ ش ك ا ل أنك لو تبت يفتح صدر ا ل إ ن س ا ن حافظ ل ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن في قلبه في جوفه سؤال لحظه خليك معي شوي شوي هل يجوز بس هذا القلب الذي يحوي يحو ا ل ق ر آ ن م ب ا ش ر ة لا ما فيش كاش لكن أ ق و ل استنباط البخاري رحمه الله تعالى يعني مع هذا البعد الذي لم ندرك حقيقته هو الا أ ن ه في غ ا ي ة ا ل د ق ة في الفقه نعم و لا يعني م س أ ل ة خلافيه من مس ا ل ق ر آ ن و رائع حائل هو يستدل بهذا رحمه الله و إ ذ ا كان يستدل بهذا ا ل أ م ر البعيد نعم على أ م ر أ ق ر ب منه يعني لان القران آ ن بكيس ل ق ر آ بكيس يجوز مس ا ي او لا م يجوز مالك ولا بالخيط اللي يشاربها بكيس بينما البخاري يجيز هذا بدليل أ ن ه أ ر د ت ب ا ل ت ر ج م ة بخبر أ ب ي وائل مع أ ب ي رازيل فاختياره رحمه الله تعالى كما جرى من عادته ا ل م ط ر د ة ما يردف به ا ل ت ر ج م ة من أ ث ر هذا اختيار وفقه ترى في غ ا ي ة ا ل د ق ة انتهى وفقه ب البخاري ر ح م ة الله عليه نعم الحكم واحد النفس هو الجنب و أ ش ب ه و الجنب و أ ش ب ه نعم إ م ر ا ر الشيء على القلب ما هو مثل النطق به يا اخي هذا مجرد إ م ر ا ر لكن إ ذ ا كتبته ما تلمس تمر على قلبي لا باس اذا كانت آ ي ا ت ولا اذا كان غير ا ل ق ر آ ن لا مال ذ ا كان من غير ا ل ق ر آ ن لا مال ا ل أ و ر ا د إ ذ ا أ و ر د ت ا ل آ ي ا ت على أ س س أ ن ه ا من ا ل ق ر آ ن وترجو بها ثواب ا ل ق ر آ ن كل حرب عشر سنه لا ت ق و إ ذ ا أ و ر د ت على أ ن ه ا ذكر من ا ل أ ذ ك ا ر روح صلاه ذلك خلو نكمل يا اخوان ل أ ن م س أ ل ة كل مسائل هذا الباب تحتاج إ ل ى ع ن ا ي ة قال مالك ولا يحمل أ ح د من مصحف بعلاقته ولا على وسعته هذا ت ش ت ي ف رحمه الله إ ل ا وهو طاهر ولما مالك رحمه الله يعني تعظيمه لهذه ا ل أ م و ر طاهر يعني تعظيمه ل ل س ن ة ف ض ل عن ا ل ق ر آ ن يفعل أ ش ي ا ء ما, ما, ما فعله غير ما فعلها غير رحمه الله تعالى لا ي ح د ث إ ل ا على طهاره وعلى تمام ا ل ه ي ب ة و ا ل أ ب ه ة انتظام الحال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو جاز ذلك, ذلك لحمل في خبيئته جلده, جلده الذي يحمل به جلده الذي يخبا فيه جلده ل ذ ي يخبأ فيه ولم يكره الكراهه ن ا عندهم ك ر ا ه ا ل تحريم ولم يكره ذلك يقول ليس السبب في ك ر ا ه ذلك وليست ع ل ة ك ر ا ه ذلك ل أ ج ل أ ن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به ليس س ب ب ا ل م ن من ح م ليس ه ل سبب المنع من, من حمل ا ل ق ر آ ن ل أ ن يده تلطخه ما ب ن ج ا س ة و ب ق ذ ر و لو كان طاهرا يدنس ا ل ق ر آ ن نعم يعني لو قلنا بهذا قلنا من وراء حائل يجوز لكن ليس هذا هو السبب ليس هذا هو السبب إ ذ ل م يمكن هذا هو السبب سواء كان حائل أ و غير حائل ما يجوز على كلام الامام مالك رحمه الله يقول ف... يعني فلا يكفي مجرد ط ه ا ر ة اليد ولكن انما كره ذلك لمن يحمله و غير طاهر اكراما ل ل ق ر آ ن وتعظيما له ف ي س ت و ب ذلك من أ ح د ث سواء دنس المصحف ولم د ل س ه سواء ك ا ن نظيفه ولا دنسه ولا المهم منه هذا على حد السبب عنده رحمه الله لا ي م س ا ل ق ر آ ن إ ل ا طاهر و عندنا ا ل آ ي ة لا يمسه إ ل ا م ط ه ر يقول لمن مالك رحمه الله أ ح س ن ما سمعت في هذه ا ل آ ي ة لا يمسه إ ل ا م ط ه ر و ن إ ن م ا هي بمنزله ا ل آ ي ة التي في عبس وتولى قول الله تبارك و تعالى كلا إ ن ه ا ت ذ ك ر فمن شاء ذ ك ر في صحب م ك ر م ة م ر ف و ع ة م ط ه ر ة ب أ ي د ي سبره كرام ب ر ق اللي هم من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ذ ن لا يمسه إ ل ا المطهرون ا ل م ل ا ئ ك ة إ ذ ا كان هذا ر أ ي ا ل إ م ا م مالك وقد قرر فيما قابل أ ن البشر لا يمسه منهم إ ل ا المطهرون بل ا ل إ م ا م مالك رحمه الله ش د د في ذلك هل مفاد كلام مالك أ ن ه يرخص في كون البشر يمسون المصحف يقول أ ح س ن ما س م ع ت في هذه ا ل آ ي ة لا يمسه ا ل م ط ه ر و ن إ ن م ا هي م ن ز ل ة ا ل آ ي ة التي في ع ب س و تولى قول الله تبارك و تعالى كلا ي ن لا تفعل مثل هذا إ ن ه ا أ ي ا ل آ ي ة تذكر ح ظ ض فمن شاء ذكره و حفظ ذلك ف ي ا ل ت ع ر ض به في صحف م ك ر م عند الله جل و علا م ر ف و ع ة في السماء م ط ه ر ة م ن ز ه ة ب أ ي د ي سفره كتبه ك ر ا م ن ب ر ر ه مطيعين الله عز وجل وهم ا ل م ل ا ئ ك ة قد يقول قائلا ل إ م ا م مالك شدت في ق ر ا ء ة في مس المصحف من وراء حائر وهنا يقول هذه ا ل آ ي ه ل م س ه المطهرون هذولا ا ل م ل ا ئ ك ة الذي يقول لا يمسه ا ل م ط ه ر و ن هم ا ل م ل ا ئ ك ة مو ا ه الطرف الثاني الذي يقولون أ ن المحدث يجوز أ ن يمس المصحف نعم هم الذي ي س ت د ل و ا بهذه ا ل آ ي ة إ ذ ن هل الامام مالك يقول بهذا القول لا لا يقول بهذا القول لكن كون ا ل آ ي ة لا تدل على المراد في بادئ ا ل أ م ر و إ ل ا فهي من أ ق و ى ا ل أ د ل ه حتى على القول ب أ ن المراد ا ل م ل ا ئ ك ة من أ ق و ى ا ل أ د ل ة على أ ن ا ل ق ر آ ن لا يوجد مسه الا ب ط ا ق يقول ا ل ب ا ج ر رحمه الله تعالى ذهب مالك رحمه الله في هذه ا ل آ ي ة ل أ ن ه ا على الخبر عن اللوح المحفوظ أ ن ه لا يمسه إ ل ا ا ل م ل ا ئ ك ة المطهره و قال إ ن هذا أ ح س ن ما سمع في هذه ا ل آ ي ة و قد ذهب ج م ا ع ة من أ ص ح ا ب ن ا إ ل ى أ ن معنى ا ل آ ي ة النهي للمكلفين من بني آ د م عن مس ا ل ق ر آ ن على غير ط ه ر و قالوا إ ن المراد بالكتاب المكنون المصاحف التي ب أ ي د ي الناس و إ د خ ا ل ا ل آ ي ة في ا ل ت ر ج م ة دليل على نعم دليل على ان مالكا يرى وجوب ا ل ط ه ا ر ة لمس المصحف إ د خ ا ل ا ل آ ي ة في هذه ا ل ت ر ج م ة باب ا ل أ م ر بالوضوء لمن مس ا ل ق ر آ ن و أ د خ ل ا ل آ ي ة و بين أ ن المراد بها ا ل م ل ا ئ ك ة إ د خ ا ل هذه ا ل آ ي ة تحت هذه ا ل ت ر ج م ة يدل على أ ن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب ا ل ط ه ا ر ة لمس المصحف و ذلك أ ن ع ي ش و ذلك ان الباري قال في وصف ا ل ق ر آ ن ب أ ن ه كريم و أ ن ه في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إ ل ا م ط ه ر فوصفه بهذا تعظيما له و ا ل ق ر آ ن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف ا ل ق ر آ ن المكنون الذي في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه المطهر إ ل ا المطهرون هو المكتوب في المصاحف فحكمه هناك لا يمسه إ ل ا المطهرون و حكمه أ ي ض ا ً هنا لا يمسه إ ل ا ا ل م ط ه ر و فوصفه بهذا تعظيما له و ا ل ق ر آ ن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في ا ل م ص ا ح ب التي بايدينا و قد أ م ر ن ا بتعظيمه فيجب أ ن نمتثل ذلك بما وصف الله به ا ل ق ر آ ن من أ ن ه لا يمس الكتاب الذي هو فيه إ ل ا مطهر و هذا وجه صحيح سائغ كلام البهجي يعني هل في ا ل آ ي ة حتى على القول ب أ ن ه في ا ل م ل ا ئ ك ة ما يدل على م ن ما يدل على منع مس ا ل ق ر آ ن من غير حائط للمحدث وعرفنا وجه الباجي يقول ما دام كتاب مكنون في اللوح المحفوظ و ا ل م ل ا ئ ك ة على أ ن ه م طاهرون ن ع ممنوع م ان يمسوا ا ل ق ر آ ن إ ل ا المطهرون وهناك والمكتوب هناك هو الموجود عندنا في المصاحب إ ذ ن الموجود عندنا أ ي ض ا لا يمسه إ ل ا ا ل م ط ه ر و ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله يقول الصحيح في ا ل آ ي ة لا يمسه الا المطهرون أ ن المراد به الصحف التي ب أ ي د ي ا ل م ل ا ئ ك ة الصحف التي ب أ ي د ي ا ل م ل ا ئ ك ة لوجوه ع د ي د ة و ذكر س ب ع ة أ و ج ه كلها ق و ي ة يراجع في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحه ا ر ب ع م ا كلها وجيهه س ب ع ة ا ل أ و ج ه ثم قال سمعت شيخ ا ل إ س ل ا م ا بن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى قدس الله و روحه و يقول لكن تدل ا ل آ ي ة ب إ ش ا ر ت ه ا على أ ن ه لا يمس المصحف إ ل ا طاهر ل أ ن ه ا إ ذ ا كانت تلك الصحف لا يمسها إ ل ا المطهرون ع م لكرامتها على الله جل و علا فهذه الصحف أ و ل ى أ ن لا يمسها إ ل ا طاهر يعني نظير ما قاله الباجل نظير ما قاله الباجل و هذا استدلال في غ ا ي ة ا ل ق و ة يعني بعض الناس إ ذ ا سمع أ ن هذه ا ل آ ي ة لمسه و للمطهرون ا ل م ل ا ئ ك ة إ ذ ا نمس و ا شمالا ب ع ما ذ ا خاص ب ا ل م ل ا ئ ك ة نقول إ ذ ا منع ا ل م ل ا ئ ك ة ل ل ي هم في الاصل مطهرون نعم من مسه إ ل ا على طهاره فكيف بمن يتلبس ا ل ن ج ا س ا ت نعم هذا من باب ي أ و ج ا ب و الممنوع الكتاب المكنون الممنوع من مسه للمطهرون في اللوح المحفوظ هو ا ل ق ر آ ن الموجود عندنا في النصائح ظن وجهه نظر واضح و كلام ا ل ب ا ج و كلام الشيخ الاسلام قريب من بعض قريب جدا من بعض هذا و إ ن كان خبر هذا خبر عنه لا يمسه في مكان م أ م و ن نعم محفوظ نعم عن أ ن يمسه غير ا ل م ت خ ر و ن هؤلاء إ ذ ن من شانه ان لا يمسه الا طاهر من ش أ ن ه أ ن لا يمسه الا طاهر و إ ذ ا كان هذا في اللوح م ح ف و ظ في الكتاب المكنون الذي عندنا في المصائب ليس هو إ ذ ن لا يمسهم الا المطهر مثل ذلك يقول ما ر أ ي ك بمن يقول لو كان المراد بني آ د م لكانت ا ل آ ي ة لا يمسهم المطهرون ت ا ذكر ابن م ق ي بما ذكر نعم ذكر ابن م ق ي من ا ل أ و ج ه التي تدل على أ ن ا ل آ ي ة في ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل آ ن ما هو الموجه الخلاف أ ن ه ا في ا ل م ل ا ئ ك ة وفي بني آ د م لا نوافق على أ ن ه ا في ا ل م ل ا ئ ك ة ولا نختلف معهم لكن إ ذ ا منع ا ل م من ل ا ئ ك ة ا ل ل م ع ا ل ط ه ا ر ة وهم ب ا ل أ ص ل متطهرون فمنع من يتلبس بالحدث من باب ع و ه وينتهي ا ل ا ش ا ل فتكون دلالتها على منع مس ا ل ق ر آ ن من غير ط ه ا ر ة نعم من باب قياس ا ل ع و د الذي هو قياس ا ل ج ل ل أ ن ه عرضه ل أ ن ي مسه غير متطهر هذاك ما هو عرضه هذاك ليس بعرضه أ ن يمسه غير متطهر غير طاهر هذا عرضه ل أ ن مسه المحدث يمسه م ت ل ط ق بنجاسه فهو من باب أ و ل ى المنع منهم باب أ و ل ى عرفت وجه ا ل أ و ل ى عندنا ا ل آ ي ة أ ق و ى في ا ل د ل ا ل ة من أ ح د ى ا ل آ ي ه لمن ت أ م ل ه ا أ ق و ى في ا ل د ل ا ل ة من أ ح ل ى لا لا لا لا المحائل معروف أ ن مذهب ا حنفيه ومعروف عند ا ح ن ا ب ل ة لا ب أ س من وراء الحائل لكن مذهب ماله بالشبع ش ي ن أ ش د اختيار البخاري أ ن ه لا ب أ س من مسه ب ا ح ا ئ ل منهم من هم أن يرخص إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن مع متاهه مع المتاهه عفشه كله صناديق ومعهم مصحف يشيها الصندوق ولا ما يشيله وهم ابطال هم عندهم ل أ ن ه تبت حمله غير مقصود لذاته حمله غير مقصود لذاته ايش كان لما الباعث على هذا الكلام ايش تعظيم ا ل ق ر آ ن ومن ومن لا يعظم ا ل ق ر آ ن من المسلمين هي كتب التفسير كتب التفسير أ ه ل العلم يقررون الحكم للغالب الحكم للغالب يعني لو كان تفسير عليه آ ي ا ت ي س ي ر ة معاني ي س ي ر ة فيها مشي او شيء منه و ا ل ق ر آ ن مستقل ا ل ق ر آ ن لا أ ن ت عد الحروف حكم للغالب الحكم للغالب هناك كلمات على ا ل ق ر آ ن في ا ل ح ا ش ي ة ما تخرجوا عن كون ا ل ق ر آ ن لكن إ ذ ا كان الغالب تفسير شو يا اخي ا ل آ ن كون المصحف مفرد هل ي ع ن ي هذا أ ن ه ا ل ق ر آ ن إ ذ ا ج ر ت ا ل آ ن طبعوا بن كثير بهذه الطريقه مجلد واحد عندكم في كل خمس صفحات ثلاث صفحات وجه هذا نسمي تفسير ولا ق ر آ ن تفسير الجللين ا كذلك شخص من أ ه ل اليمن أ ش ك ل عليه ا ل ق ر ا ء ة في تفسير الجللين ا من غير ط ا ه ر و عرف من خلال كلام أ ه ل العلم أن الحكم الغالب فعد حروف ا ل ق ر آ ن و حروف التفسير ل أ ن عندهم ش ك ل ة حروف ا ل ق ر آ ن حروف التفسير فيقول إ ل ى المزمل العدد واحد نعم العدد واحد إ ل ى س و ر ة المزمل و من المدثر إ ل ى آ خ ر ا ل ق ر آ ن زاد التفسير قليلا ً حلت ا ل م ش ك ل ة عنده لكن يبقى يا اخوان ا ل م س أ ل ة أ ن ت إ ذ ا نظرت في التفسير الممزوج تقول هذا ق ر آ ن ليس ب ا ل ق ر آ ن لا حقيقه انا عرفان التفسير الممزوج يعني لو كان قليل و مزج بالتفسير ب ا ل ق ر آ ن تشوف هذا التفسير لا تشوفه لكن إ ذ ا كان مفرد والتفسير على جانبه ونسبته يسيره ب ا ل ن س ب ة ل ل ق ر آ ن بخلاف ما إ ذ ا ك ا ن ا ل ن س ب ة ك ب ي ر ة في التفسير الممزوج الممزوج اللي ما هو مستقل للقران ت ف س ي ر الممزوج هذا التفسير هو ا ل ق ر آ ن لكن القران المستقل المحدث ما يمس القران ولو كان مع ا ب ك ث ي ر على طوله ل أ ن ا ل ق ر آ ن مستقر تشوفون طبعا ج د ي د من تفسير ابن كثير ا ل ق ر آ ن مثل التفسير مع ابن سيدي ومع الجلالين و غ ي ر ه فهو ق ر آ ن الممسوس ق ر آ ن لكن تمسك التفسير ما في اشكال والله ن ا نتسامح به كثير نعني ن ح م ل المصحف ونضعه بجلده في ع ل ا ق ة بكيس والله يعظم ن س ا م مع أ ن من أ ه ل العلم من كره ت ج ز ئ ة ا ل ق ر آ ن ا ل ص ح ا ب ة ك ت ب و ه بالاتفاق مجموع فكونه ي ج ز ا الى أ ج ز ا ء كره او جم من اهلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين